اللّين آمين ألم أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 تَكادُ السَّموَاتُ ييتَفَ الطَّرونَ مِنْه وَتَ شَُّ الأرض وَتَ شَُّ الأرضُ وَتَخُِّ الجِبُ هََّ أَدَوون الرَّحمَان وَلَدَا وَماَا يَ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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين